وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر أو غنيما إن الله تكفل الكفالة الضمان تقول فلان كفيل بكذا أي ضمه في كفالته وكافل اليتيم هو الذي يقوم على تربيته والإنفاق عليه والحديث هنا يقول سبحانه وتعالى من باب الحديث القدسي انا او كافل المجاهد باي شيء الله يكفل المجاهد ما هو يضمن له ايش احد امرين احدى الحسنيين اما الشهاده والجنة واما النصر والغنيمة واي واي شيء اعظم من ذلك وهنا انظر ان الله تكفل المجاهد ايش لا يخرجه من بيته هنا القصد الإخلاص وحسن النية لا يخرجه من بيته إلا الجهاد وتصديق كلمة الله وهنا يقال المجاهدون قد يخرج مجاهد مع المسلمين لقوة وكما جاء الحديث الرجل يقاتل شجاعة يا رسول الله الرجل يقاتل حمية يا رسول الله ما هما في سبيل الله قال الذي يقاتل يجاهد ليه لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولو سأل سائل الرجل يقاتل حمية عن عرضه وماله وبلده لا في سبيل الله يقول نعم لانه في سبيل ما أراد حما بلده حما عرضه حما ماله الذي يقتل في ما ايش من قتل دون ماله فهو ايش شهيد اذا غنم ماله واذا قتل فهو شهيد فقد يقاتل الانسان حميه لوطنه لماله لعرضه فله ما قاتل عليه ولكن من أجل أن يعلي كلمة الله صرف النظر عن وطن أو مال أو غير ذلك فهو الذي يقاتل في سبيل الله أما كونه يقاتل شجاعة هذا ميدان كأنه يعيد أن يظهر قوته وشجاعته، فايضا يقال له إنك شجاع وقد أخذ أجره ممن قيل له يخرج مقاتلا في سبيل الله لا يخرجه إلا تصديقا بكلمة الله فهذا هو الذي تكفل الله له بأحد الأمرين إن استشهد أدخله الجنة, أدخله الجنة في الحال في الوقت الحاضر ولا ضمن له الجنة يوم القيامة إذا رأينا المقارنة او يرده الى مسكنه الذي خرج منه يبقى مفهوم يدخله الجنة الان ولا بعدين ها ولابد له من سكن اما ان يرجع الى سكنه الذي خرج منه واما ان يذهب الى سكن اخر ما هو السكن الاخر اذا تكون الكفالة له تعجيل الجنة ولذا في قوله سبحانه أحياء عند ربهم يرزقون فسرها النبي بإيش أرواح الشهداء في حواصل طعور خضر ترتع في رياض الجنة إذا عجلت لهم الجنة الآن هذا الحديث يشير بأن الشهداء حالا يعجل لهم بالجنة بخلاف الآخرين ينتظرون قيام الساعة ثم هناك يدخلون الجنة إذن المقارنة بين يدخله الجنة أو يرده إلى إيش مسكنه الذي خرج منه مع من مع ما نال من أجر أو غنيمة أو هنا للمغايرة يعني إما أجر واما غنيمة الأجر والغنيمة حاصلان والغنيمة في القتال هي زائدة عما النوى بإعلاء كلمة الله ولذا جاءت الغنيمة وجاءت الأنفال والأنفال هي الزيادة النفل الزائد نافلة العبادة زائلة عن الفريضه ومن الليل فتهجد إيش نافلة لك شيء خاص لك زيادة عن الفريضه ولا يزال عبد يتقرب إلي بإيش بالنوافل حتى احبه اذا ولذا يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله وليش والرسول فالغنيمه سمى انفال وسميت الغنيمه انفالا لانها زيادة عما حازوه من نصر وحوزة وحماية لبلادهم او دمائهم او اعلاء لكلمة الله فالغنيمه زيادة اذا مع ما حاز من اجر او غنيمه قد يغزو ولا يغنم يكون له اجر قد يغزو ويغنم وينتصر ويجمع الاجر والايش والغنيمه وهل الغنيمه تتعارض مع الاجر او تنقص من اجره لا وكلا وقد اختصت هذه الامه كما بين صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وحل وذكر صلى الله عليه وسلم منها ايش وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبل كانت تنزل نارا وتحرقها إذا سلمت من الغلول إذا كانت خالصة أما إذا كان فيها غلول أو لم تكن خالصة لا تنزل النار ولا تأكلها فنزول النار وإحراقها يعتبر علامة لقبول جهادهم وسلامة غنيمتهم ولكن هذه الأمة أحل الله لها الغنائم ولم تكن تحل لأمة قبلها